وعلى الها نور قدمها هي قطعه من الذهب الحديد الساتر التصميم علي بحبك الله يحبك على اسم الله سبحانه وعلي يمه ري ما خططت له بالضبط قال <تصفيق> انه صار تكفيت ايداء ان ده بيت انا جيت لحد كده تمام الله سمسمه وان هم بيرفع اكثر من 10 حس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 املا الغم وتمت باء التشكيل وعلموا شيئا قابل يراب لقد استطاع ني اعاده التشكيل في الحدود باذن الله بيان Reading بان جمر Calvin بجد ها لمن وردت فايد هذا بريطا باستخ demais وبدأ في حجة أسرف ريonsieur إذا عراد حتسنا الحجutz القول إذا عراد حتسنا لديه به سب Desktop Why men dig njeg treppo, ne idk të pas? Kitja njegatını, katse paha menjegetere pesi andinu, katse po gera pakigidi kogANGT teh me joyrik aht prajem mringk dame yon ve eene purani g 걸�ë وإنه هو من عقل الحكومين أكتبوا في بابة الحكومين وعنه إذا هكتبوا في الحكومين لتعبها الله وكتبوا في بابة الحكومين وإنه أن الله تتعبوا عزا عزاً أكتبوا في الأسنين Om ja në suk discounts su t'ı taj nьте Nga anja ni Bibini Nga anja anti Nga anja utoh nipse Nga anja krigen Nga anja mene ajto da aditin O ngaanti وإذانه هو أكتبانه وإذانه كانت أكتبان عز وجوده وفيه نباعة في الجزائر على الجزائر على العمل الدولي يعني أن الله عز وجوده لباعة فهو العمل بحسوس وهو طيب فين عميلتها كتب لك له عقد هنا و7000 ريال واضح تبارك الله منك قال لي يا شيخ انا تفضل شيخنا بسم الله عناية الله ويقدر الله, له. الله الحسن على في الدور الحسن ويترك سيئا من اجل تكفوا والله له انتم تقولوا وان عمده تكفوا الله ثم لا اوصي حسن على تركه وادعو من بعد عنكم ولا اتراهم نسامى فوصيت المعلومه في واحد ولا يؤتى احمد يا ابكم والله وحده على القادم العظيم وهذا من قسم القسم ترى على تركه شيء انه يريدها كان تركا انما هي كانت حريفا قاضيا وجميع ما يتعلق بها هو رسل من على علم منتجر على ذلك ومحقق على ذلك قال المتيسر رحمه الله عند تفصيل قوله تعالى ان قد علم من ابي الحسن ومن جاء اي شيء يدعون قوم الجن قال الله ان الله وعلم أن تاركة سرية أثناء ما عملنا على تراكة عدسان تاركة متركها لله هذا تصدر حسن وعلى أستطيع عمل الله ومتركها من أجل الله سبحانه وتعالى وهذا عمل مريم وهذا جاء عمل يبطل من تهل من أبيع بعض الأساس o ta raka o nin diqnat o diqni o ta raka o shukra o nishian duhur banin ada la lahu wala ali yani sharakat siya ma siya in dhah ila amli ay shugli amli qala namna hada hadi la lahu wala ali انه لم نثور ولا <تصفيق> تعيشوا تماما تتركوا علما مفصلا فيه بعد الصعود لاسبابهم طلبوا شد من امركم هذا الحديث في البوم وجاب الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اي وقت كان ينام في تنيمه طيب قاتل والمقتول والله رسول الله هذا الكانكم ما دار المقتول ان يصل الضيمه وقال انه كان حالهم طب عجم من مدينه رسوله يصلح حال الاقط لسه هذا من هذا الحديث اول من بدا في كتابه طب وهذا حسنا عندما خلق الله الكلام وعلى الانترق كانوا معظموا وعلى الترقموا وعلى الترقموا وعلى الترقموا وليلالك المقصود أحيانك وإنما يشد ثانيا أنا مضم الله ومراحبك بأبو الشباب وهذا الرحل كبير سبحانه وتعالى Allahumme inna bihadhihi tu'addu Allahu wa yajzur Allahu za'ibtu as-sayiat Allahu subhanahu wa ta'ala wa qadhiya wa ghafura ghafuran jazila anna Allahu yuddu bi man yuddu bi hasan ايذ به او اليه الاس قول من مبدا الكتابه وكتابته يعني اذا هم بالحسنه اضها غير عليها ليس قد مساح منها حسن خالصا ان من هم بسوءه وسوء من عند الله يكتب له بتركه حسن يكون شاهدكم الترغيب من جعل الحسنة والترغيب من جعل السلعة تسأل الله عن مهودة موئية الترغيب في أسسنة أول أطلاف من كلام والعمر وعمل جميع المنزل وعلى عالمنا ومواطن وصلى الله وصلى الله ورحمة الله